ذام بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللّمّا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 يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيَّتُها النفسُ المطمئنَ إرجعْ إلى ربك راضيَّ مرضيَّ فَدَخُلِي في عبادي وَدَخُلِي جَنَّتِي